اللهم احمده ونستعين ونستغفر ونعود بالله من شرور ينقصنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهدد وما يضل فلن تجد له مرشدا المرشد شدوا الله إله إلا الله وحده لا شريك له شدوا أن محمد رسول الله أنزلك بجنات النائم ومن عاد عن يمينه ويسارا من بيته بي سوى الجحيم اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم بالعالمين العالمين المجيد أما بعد فإن نزق الحديث كتاب الله خير الهدى يدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال وكل قاتلنا الله عليكم ورحمة الله وبركاته لو حب دم لا اذا لغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني جيشنا باب صلاه الكسوف, طبعاً الكسوف معنى. كسوف ما هو كسوف برضو مهي لكي كسوف ذا دواية سأل قال ان الشمس والقمرة آيتان انكسفت الشمس كذلك انكسفت الشمس لبو روجي لبو قمري خسفت زيادة بك هذين بلان اقعوش لبو او شامو او عن المغير من الشعب رضي الله تعالى عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس إن كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فدعوا الله وصلوا حتى تنكشف واتفقوا عليه مغريك للشعب الرزيزة والإخوة للسربيد جرده لما قال فالمؤيت إن كسفت الشمس الرجل لسد ذنب صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم او روجي, فاتكت أو روجي فاتكت فقال إن الشمس لموت ابراهيم يكري يافتقت ابراهيم يشكري مالك الطير او الروجي كابو ابراهيم يشبطقت لنفقال الناس خرجت انا انكسفت الشمس من وطي ابراهيم اولي الروجي تو كوري بيغمبر يافتقت دير غنا قصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمبري خاصا فرمى ان الشمس والقمر ايهتان من آيات الله ليرقان رون دكاتوها لسوكسي بيدن نابيتن كسكلايا اوكسكلايا لو شب بيغمبر صلى الله عليه وسلم لواني خلق تبتوى بيغمبر شمانية لا يجود تأخير الباية عن وقت لموت أحد بمردني كسك ولا لحياته نبأ لدى يكبونه فإذا رأيتموهما أقرروا جيلان تانديديهان من جيلان تانديد فادعوا الله وصلوا للأخوان فارينهون ويعش حتى تنكشف تاوكوا لسرطان لادتي أو, أو ينامني حاليثك متفقون عليا وفي رواه للبخاري حتى تنجلي تنجلي اين المعاني تنكشف اصفرقين او كويب لوج او معناتها نديرو اوان جليا يعني تظلن اش المعاني الخريه شتنجليا يعني الجلي باشكال الاشكال الظاهره بلا ما ودي غير الجلي غير جلي وجل منه وللبخاري من الحديث يعني بكرذا رضي الله تعالى عنه عن بكر رضي الله تعالى عنه فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم لحديث بخ ااا إمام بخاري لحديثه أبو بكرين أتى رضي الله عنه سلفي كذا فالمزم إيوان نيوش بكم صلوا وادعوا نيوش بقولوا بخاري حتى ينكشف تأوكل سرتان لا نزي ما بكم أوين بستاندهات يا ده عشان الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم جهار في الكسوف بقراءته ده العرض شيء الله عليه وسلم كروج في الكسوف ركعات كذلك تنجهر لو ليبذعني أما صلاتي السري صلاتي جهري مالها هم ليشك بس نتكلم دي شو لبيني نوران حتى مغرب هموي بس ذاك لي بسري ذاك شو صلاة سرية بل هو بالجيه الدليلي خاصة كا روج جيرها يخون له او غادي كيها ايا بلغينا ساعتي بالجهري بو بلغي اجا بلغينا تبايا لا سيقاقي خويهو او ما دلوقت وقت وقت وقت او كان يشبيش. او كان يشبيش. لما قريبه وقته حتى تاريح بس أه دليل يسألوك عنهم أكيد أبغى دليل دليلش شو كان عند رب القاعدة الكسوف بأشكاله نيته بقراءته فصلى اربع ركعات سار ركاد في ركعتين سار ركوع بالضبط رك ركوع كم تقول اليوم هذا هذا زودش ثالث زودة متفق عليه وهذا نبوء مسلم وفي رواية له فبعد رواية مناد ينادي الصلاة جامعة خامات لبنان عربية زي صلاة جامعة هذا القرآن يدل حديثه على أن المشروع في صلاة الكسوف الجل وينص بكل كل ركعة الركوع ولكن السجود لا يتكرر أو لا تغير على الأصح ويشرع النداء إلى صلاة الكسوف وعن ابي عباس رضي الله تعالى عنهما عنه قال إن خسفت الشمس ها, إن خسفت ها خسوف كوانتك كسوف وخسوف دروس بورد شبك هذه أولا يبدأ كسوف خاص بالمروج خسوف خاص لقرار هل سنظر لك علماء كان أولا يدالها فاللغي عبد الوالد وخلاص إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلى الله عليه وسلم فصلى مياجكث فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة بقرة سورة بقرة, بقرة, لنا بقرة ثم ركع ركوعا طويلا دعاء ركوعه درج ثم رفع ثقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول. قصدي بسيلة كذا دون القيام الأول يعني عين قراقي إياه. نجى سيدنا صلى الله عليه وآلهما حمدًا. واسع؟ كم فرضنا بين دوش إياه أماك نرجع تالي ذكي دور كاتبي للركوع الساعة ودعاء سيدنا الله وليه حمدًا ونيا. هردا سيدنا صلى الله عليه وآلهما حمدًا. الله أكبر. هردا توني جنبات قراقي دولا قصورة مشي. أوجد السور الرقوع دون القيام الأول قيامي أول في بقرة سورة بقرة نبوى أولا دون سورة البقرة أو أوجد سورة بقرة أوجد سورة أخوار ثم ركع ركوعا طويلا دوائي دي سانسيكرت سور ركوع ركوع عشيدريش وهو دون الركوع الأول لركوع عشيدريش بقد ركوعي يكمب ككردي ثم سجد كده يتمسجد يعني قصدي هو يا سنه الله عليه ورحمه في يعني الله العظيم ورحمه ربنا ولك العام او زي ازاي طب لما الاختلاف قصدي هو المقابل هيته غير ثم سجد ثم قام قياما طويلا كذا يرجع سجد ثم قام قياما نا ثم سجد يعني دو ركوع. دو ركوع بقى دو دولة وهو دون قيام الأول. ريسو الزيبن هل ساوا لقيام دون القيام الأول يعني بقى سوري بقى بين أخيه الثالث ثم ركع ركوعا طويلا دعيته ركوع, ركوع وهو دون الركوع الأول بذلك ركوع ركوع, ركوع إياك من أبو كوالي ركع السيام ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول بذلك انبهام آشد بقى سوري بقى رنب لبو ثم ركع ركوعا طويلا دعاء الشدسان ركوع دون الركوع الأول وكو ركوع يكمله نخواربي ثم, ثم, ثم, ثم رفع رأسه ثم سجد الخديث رفع رأسه، رفع رأسه، ثم سجد ثم انصرف دعاء درت وقعد طبعا عندك انصراف في كمورد تفسد حديث الإمامي إنما جعل الإمام ليؤتم به إذا كبر فكبروا وإذا رفع ركع فركعوا وإذا ركع فركعوا وإذا رفع فرفعوا وإذا, وإذا سجد فسجدوا وإذا انصرف إنما جعل الإمام ليؤتم به في التكبير والركوع والسجود والانصراف انصراف ولما كان لا صدوم على هاي لشان منهم من قال هاي قديدي قصدي أي كالتواوي رود لأويك أو, أو دخلت بروه أويك هذا اللي بقوله إنه قصدي في أي هذا اللي أواجهه صديق يعمل واربوه كبيه بلا هذا لا قاضي فيها ونيا بقى هو يا إمام له المنا لترابيح يعني لأوي ترابيح مثل خشبة ولا ما عندكم نسية كذا قال كينا كردي انصرابي قال الله هل كعادته توجه امام نبوي بهول بداروسيه يقول لك امامي لا تشي ترى المتابعين ما حتى لو سركات ابدا كذا خويا ودك باشتين كتاب كتاب تماريح في صلاه <ممم> عبد الملكه من وقد انجلت الشمس فخطب الناس دلتهم خلق درسون فخطب الناس عليه البخاري وفي روايه المسلم صلى حين الشمس ثماني ركعات في اربع سجدات للروايات المسلمات لنا بيغمبري خاصه هجر لا تسرس دي اجب لي يعني قصدي التاركات يعني صح سا... يكا... كادبي... سبياني... بس سا... لا كادبي... وانا يعني ما في أربع سجدات وعن علي رضي الله تعالى عنه طبعاً هو هو يزور في في مختلف أو ضدئ أو دلوقتي أي ما. وعن علي رضي الله تعالى عنه مثل ذلك ولو عن جابر صلى ستا ركعات في أربع سجدات أو هيئات عن ركعات هنو داود عن أبي بن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 قال انه النبي رضي الله عنه صلى فرجع خمسه ركعات وسجد سجنتين وفعل الثانيه مثل ذلك يعني له ركعة في بينس ركعه يقومش بينس كلو زوج السجود بيخوي بالدي عاده يعني تبوت ذكرك دمك الوضع انت ضعيفه الشيخ الالباني بيدعوا الى كده هو دي بس دي آه دي ها دي صحيح. بس وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما قال ما قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه. وقال اللهم اجعلها رحمة. ولا تجعلها عذابا، امين رواه الشافعي والطبراني حتى ذكرت ضئيفه لضئيف صغير صغيري شغلاني لا يطيعها ابن عباس ضيفه عليه ارض شاميل فانهما ما هبه الريح قطه هز كاتب نكر ديا الا في خمبل خواص صلى الله عليه وسلم تشيده سزده وقال لسزدكاش تيكوتيا فالوجه اللهم اجعلها رحمه خوابكي ترحمت ولا تجعلها عذابا نيكيا لا تجعلها يا ماما هاي برق لو هاي, هاي. اخر رياح ريح مؤنثي مزازيه ريح رياح مؤنثي مزازية لا بهنديه وعنه رضي الله تعالى عنه انه صلى في زلزلتي ست ركعات واربع سجدات وقال هكذا صلاه الايات راء البيقي ذات كاتب في زلزلة زن لخالصي دلت الأحاديث دلت الأحاديث الصحيحة الشهيرة على مشروع الصلاة الاستسقاء وليس لا نداء البته وتخالف صلاة العيد في أنه لا وقت لصلاة الأول أن يكون وقت صلاة العيد بس, بس ليه قال سينه وصل بزلزلة ديارا زلزلة ليه قال لوانيل قال بلى عارضيني عارضيني بيتل لقون بس ثلاث وست خاين دكان بس نعلم آيات آيات على ظاهر يا على يا يعني تكاشاش يعني سير القيامة سير إلى جلوه لا يقال عدا لا كالعادة, كالعادة. وذكر الشافعي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه دوله مثله دون آخره اي باب صلاة الاستسقاء طيب عفوا بس لو اذا زلكش التيار كان الشيخ مسام سيوتيا ده يدل الحديث على أنه لا تصلى صلاة الكسوف اللي حدوث صواعق أو أواصب شديد أو رعود أو بروق مخيفة. اللي هذه أمور حدثت في زمن نبي فلم الله يصلي من أجلها. يعني جبايا شتندحات، يعني بروق كجبو، أو أن نيجي لمو لما ده ويجي يا عمر الله أخذ زمن يروي ده يا نايك الدنيا. ناجج شغلات يا سيدنا سوكاي. وإنما صل للكسوف والأفضل الاختصار على الثابت لابو هو يجيير بالغوت الزلزال لازمك لاشمن يبقى ياقي والو قال رب لو انا ذكيك بيغمك في صلاته شقول له ما اوذى بالتشديق نقو توقيفها صلاة رستسقا يعني نيوجب علينا علي عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد ثم في العيد لم يخطب خطبتكم هذه رواه الخمسة وصحاو التلمذي وابو عوال بن الحبان صحيح ويداو الشيخ صحيح وصحيدانها ابن عباد رضي الله ورجع بيدا فرميتن في يغمبري اخوه صلى الله عليه وسلم ذرته متواضعا كده متواضعا لهيئة الشمك زر زر يؤيساته في يغمبري صلى الله عليه وسلم لقال اويدان يشتفي ملوك وشتوا يعني انه يناليان هاتفي زوان هيئتي اوه خدیا شما کجا آوه خدیا لیر کنن دویی شما کشید پیاده یارمی زدی تکبوري بره زدی تکبوري بیل امروز تکبوري است که شدایا زود داریم شما کذانی نیه لونجی زمای شما که دوام دارن کیونیه باشی شما کت لیر کنن آواستون نیه نه چون انسان که لوکاتی لبونیش جایی نتی دویی زدیلی بود یارمی ظاهری زدیلی ظاهری متواضع متبذلا متبذلا يعني اوش مكان الى بريتي كان سماتيها كبي والدياه اوش مكانش ماشي فقيله انا او البركات هو الانكسار بين يعني انا اسال انا لو غير دوش مكتبي شباك قوتيك لا يا قوتي لك ها قلت لك اياك يا بني برك مثلا شباك كتهد بيني لو انا قبلت اشكي لك على 100 دولار هيتي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 متضرعا يعني معدل دعايدك فلو ري وناره بتضرعه يعني معدل زمان اللهم اكشف عنا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم لا تسعلوا هذا كلام يعني همو دعايا كان بابي ويبي بس با دعايا بي وطارعنا وبي. فصلى ركعتين في غدر الدور كانت نجدك كما يصلي بالعيد هل وكول من نجد لم يخطب خطمتكم هذه بل بس نجد على نبو خطمين بايا الريال الصحيح بجاودة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنه أي عنها قالت شكى الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر. دلوقتي خلك أنا قاتم. اشكالي أن لا أقرأ صلى الله عليه وسلم لبر قاتق قريبان. مساع كل مطر. بلى. قل لي خمسة المطر. إذا هذا قاتو قريه قاتو قري يعني أو باران ما هو جيزون بعانا تبقى من برشيبودوس كان فوضي, فوضي على لو ووعد الناس يوما يخرجون فيه وبضلين بوخ الكيداء كروج دربسن فخرج حين بدا حاجب الشمس او قاعد درسو كروج النماب حين يعني الروج هو روج هو فقعد على المنبر لسد منبر خيبه فكبر تكبيره وحمد الله <سؤال> ثم قال إنكم شكوتم جذب دياركم, إنكم جذب, دياركم جذب هل كبار وقد أمركم الله أن تدعوه سبكن فرخايج يقول فرمان بيأكدك لي يفارقنها ووعلكم أن يستجيب لكم وخداي برموز جربليني بيتأ بيدعونك والله مدام بداته والله مدوعية كانت ثم قال الحمد لله رب العالمين دعاء برموي سبحان جزاري لبوخداي ذي هنيان الرحمن الرحيم كدو صفة دائما اللي كانه دو صفة الرحمن الرحيم طبعا وجهي كن بسم الله الرحمن الرحيم لا تسيدي بهذه الذكره الكواه تنوزي سلوه لهي مالك يوم الدين ليرجعلاش خايب الرزغان خاوني رزق قيامته لهدي مالك يوم الدين شومكا ابو الله خوي جدعان يقلب يا وكامبو بو مشدبو مش زور خير لك يار ما دي بقيري جدعان خوجي دعوه ذكر داي عاجبت يا رسول الله إن عبد الله بن جدعان كان رجلا بالجاهلية يقري ضيف وكذا وكذا وكذا أوه مصيبة ماشي هل لا ينفعه تقبله كلا يا عائشة إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ما رجع لا إله إلا الله يفعل ما يريد نرجع لا لا الله شهادة يفعل ما يريد عبدي أنت تريد وأنا أريد إن سلمت لي ما أريد أطيعك في ما تريد وإن لم تسلم لي ما أريد أعبدك في ما تريد ولا يكونوا إلا ما أريد كذا إراده خداي من فوق كل شيء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أي خداي بارودي غار هل أتوخ خداي بارودي غاري هذ خداي أغنيا طبعا لا إله خل كذا شيء ثالث لا سوبي كذا لا لا إله موجود لا نقله لا لا لا إله يستحق العبادة هم يا رأيتي لا إله يستحق العبادة إلا أنت إلا خائفة البرتقالة بأن الغني خائفة البرتقالة ولا من ذا ونحن الفقراء إما هم الفقيرين أنزل علينا الغيث نيبس المواتر لبرسي خواني يقول القرآن اللي هذي الجباه دي مصارك الدنيا لا يعني يعني شو بلان غير يعني بلان بارين برحمه نود فبياللهم أغثنا يا اللهم يا غياث المستغيثين المستغفيين واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاع إلى عين ده فنبدأ نخدها بالورد بارناش بالرحمة ما وجعل وقال وقال وقال قوتك ثم رفع يديه, يديه فلم يزل بدرام حتى رؤية بياض بياض إبطيه حتى منهم قدي مبالغة ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه طبعا أوزد وايش روي لخلسيك أواشد قم سلكي لمركز دوا تلبني كلو تجيلة جدا وقلب رداءه طب مش هيك بعكسه ويا نكذب أو كلا سر ألي كلامي تجيلة صاير لبرا نبادك شلو بعكس المرض كاتوس أوزد يبقى شكله بني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 ثم أقبل على الناس دعاء رؤيا و ونزل فصلى ركعتين أو ذا دابزي دور كالتنيجكر فانش فانش الله تعالى تعالى أصحابا أو دخولات ربعاتك طبعا ديال ربعاتك هم ديال دنيسن عثمان أو دقيك رومان دكز لو صلي تاعه صلي ين فلها ويتلامم لين فانش الله هوش معناكش جانا فانش الإخواني بالورد قال هؤلاء يشيد وبرقت يعني هم بروسك هم خورده ثم أمطرت أوزد الله يجزاها على كل حال راهو وقال غريب ويساد جيد صحيح صحيح شيخ البعيد صحيح ذكر دائماً أهل العلم نبينا دا دائما فسالوا هذا الذكر لا تعلمون هذا الشيء لبني إسرائيل. معظم. اهل العلم يعتد على بعضه بشانه يبقى انا ابكي ولكن لا اعلم دينه وكذا اذا كذبه كذبه كذبه كذبه كذبه كذبه كذبه كذبه كذبه كذبه كذبه كذبه كذبه كذبه كذبه كذبه كذبه كذبه كذبه كذبه كذبه بأخوي قال يعلم أبي كأعلم تلا أيضا، كمان عالم تلا أيضا، لم يرو إلا على من هذا، قال قال ولا من يزن هذا، بأخوي إذا تبع شبابنا زنك، أدقه، ولا بريان، قبضوا لدعاء تبلي مع ش، قولي الله أمة، يا ربي الله والله لو كنت مكانك وكنت مكاني ما كنت أرضى لهذه الأمة بهذه الحالة. يا خوكوا ولا يا <تصفيق> دبي ودي خويا خديا والله يا قبل زيطوب ما تقول زي منبي والله يا بلوح هذا وراجي له بالي له بعد والله ين بعد ذلك قسم بخويا نيوز ما توقف يكبر لي ونا قين باري نبي تمام اي ما ترك لي لكم انا اخلاصك يا كينيا او مالك فيك يمكن شكف لك عالتيه لي لكم انا ك كعبد لي اللهم ان تعبدوا انا ربك كفرك افرني كفر لا شك بل نجي اشتغل قصة كذا، قصة كذا قريش، يعني بس إذا زاره، هو يسميها، اللي هو زال التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد حديث ابو هريره انه فيه فتوجه الى القبله يدعو دعاءك ثم صلى ركعتين جار فيهما بالقراءة بالقراءه ومن قطني من مرسل ابي جعفر الباقر فحول رداه ليتحول القحط سدار أو كشك عينة خمسة لكي لو لو وعن انس رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه قائما يخطب اذكر المال اللي جابته ولا زي اخوي اللي كسك لركلك ركسك ناوي كعب كريم الريه هذا جننا ناوي خارجي كروي عصني كروي خلاه ونزل اوين درين اوين دخل المسجد يوم الجمعة هذا له مسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب في جنب صلى الله عليه وسلم في ابو خدبيده كان في جنب الرجال يا اخوي يعني دائما السنه بيغمر السنه باصل واجب في ابي يعني هيك تو انا ابو ابي وبي بداني الخدبه هيك بلام أجا علماء، علماء زر زر نخورمو، وكل شيء نقوله يعني همودنا نأخذ من دعيتوا أنهم خد ما كيبنا أخوان، بدالشتون دعيت رجستا، كسرنيه، بلام، أجا بتوعي ناي بدالشتون بيكاتن. قائم يخطب فقال يا رسول الله، وتجيب يا خمباري أخوان، هل كتِلَ أموال ما مَنَّمَ وانقطعت السبل الرقاية كانت نقول إبراه فادعوا الله يغيثنا لأخواي بطاره بها مان بيه فرفع يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا فذكر الحديث فيه الدعاء بإمساكها دعاء يقول اللهم أغثنا تفضل لكم أنا تفصيل حديثك الكوة باباتك دعاء عرامي ها ده دال یکی لشکر داد خود بی دریز نیست اقسام کوانتی بلن او بلگیا او فرموده بلگیا که یکی بی ایش لیزر ضروریه میتونه ایمان دستوری خود بی رابگری او گفتیم دیو خاله خاله دوم پیغمبر خداوند داره شکل داره که عربی هست نه خودت خود نیمه او بر راه به هر کسی گوییم یکی کمی دیو گویی ما گویی فردا دیو میکه هم نکامی خواهیم دید میل بله بله پیغمبر خداوند مسمی بیات خواهد نگریدن نیست. یه شلوار داره. دیگر دیانتیاتشون یا کابل رویش رو علی داریش. تو استانی میره خودش. یکی چه آخر؟ که آدم درسته. لبایش چیز ضروری. لبایش چیز ضروری. انسان سیم کاردن. یعنی او که نگریاند خیلی دیوانه نمیاد. نه. از طبعا دوای نفسیاتی که اون برای جذب قیم باری وایلی ادرویش تو همان دهي زماعي زماعي داريها قدي أنا سول الله قدي يعني اما أو مر ما لا مننا ما هو أو, او بردي فيدي دعائي ذكر رأسي أو اللهم حوالينا لا علينا اللهم حوالينا لا علينا اللهم في وكذا وبعث يكذا ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر أبو يسعود يعني كان دولا كان مش وعن رضي الله تعالى عنه أن عمر رضي الله تعالى عنه كان كان إذا قعدوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال اللهم إن كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فتصلين فيسقون رواه البخاري طال عمره كان خلكنا كي نلواصي له بإنسان درسته أديه تدل كانانية، بلا مور قيمة تينا جيشنا، كخلك تينا قاتب مثلًا، شيء ذكي. طبعًا ده فلم يسدي إمام عمر زاي خواني سرير. ذي كان إلى قحط، أجراه بلا نبارين وياه، تُشِقَ قات قريب وانا لبلا نبارين، استسقى بالعباس بن عبد المطلب. يعني طلب دواي لإمام عباس كرت عباس بن عبد المطلب كتير نجوا برا نحن نبكا. دواي استعمليرك أنا دلوقتي ما مستقبل ما مستقبل ما مستقبل خير مثلاً ما مستقبل منو يجوا على منو كي توصلتيرك يخوف معناه ونيه توصل بتوحقي إنك توني خلاص نعم أنتوا ببعض من زين دزانك علمي أستا نحسبه كذا من المتبين وربنا يجزي منو كا إنا كنا نسقئ إليك بنبينا فتسقينا أما فيشتر دعامة لبيعهم بريخ وايدك صلى الله عليه وسلم في باري نجو بارام بارام باري نجو. إسلام داكن فتستينا دعوة لفتح بريقة كما لو كا كبارا بارا إسلام دعوة لطودا يعني نحسبكم من العلماء نحسبكم من المتقين نحسبكم من الورعين دائما جزنت بيه اللي علموه اللي تقابلش بقي أوه دعوات أجر توصل ببمشاركة وإن توصل وإننا توصلوا إليك بعم نبينا تا اصلی نه، تا یوسکاون در این کپی ما نداشت، آورد سوپیش دنجی نمادا کرد، نوش بارانی نمادا کرد، که نوش بارانی بکند وای، سیره، تا یوسکاون، نوش با خیلی بارانی دوباره اند، که اونا تقوه ورایی بیه، که عمری دو هزار سال سلام با، لریال دیدن، لریال دستیز دسال، که لبخاریات تو، کپی خمربات که همه هزار وشست وشجت على الروايات كلها. ترجمان القرآن بوا في غمرة الدعاء اللهم علِم الدين وعلِم التأويل لا تنساه وعنه رضي الله تعالى عنه وبنات لبعض مثل قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر. قال فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر وقال إن وحديث عهد بربي رامس مهما نشد لفرموية غزايق والاسربي قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر أما لقلب يغمبر إخوتي صلى الله عليه وسلم باران باري قال فحسر سوبه ثم اصابه من المطر حتى اصابه من المطر تاوكوا باران باري حتى باران باران فيكت كبراني بيقول قال اين وعيد عظيم بربي يعني طاغم مسلمان بو لو يامن اوهامك ليه ننجدوا لدهن يستحب التعرض الاول المطر فرحا بنعمه الله دعوا اغتباطا بنزول نزولي اجديد الدار ما هو بلا بري بو داي باران بري او هكا او اشي لمره ثانيه باران بييب كيشتوا شقال ديش كي للمؤمنين وعذاب للكافرين كود الموادين ديت هيدي نعم، رأسك بانا قيم باري، ونحن نحن بروا باراني خدوبك بس بانا تكتبين كريه؟ لاباسه يسنح بابا لوجه جهدي وطعز المسلمان بوا لوجه، بيهجبه بزاني أو اشتري بزاني فلن شاش وعن آيشة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر لا يعيشت، دجتورة سيخارز به كبير خنبدي خواس صلى الله عليه باراني بديد دوايده فلمو اللهم صيبا نافعة لذلك المو خدايا صيباً نافعاً خداياً او هابوا بالي بس سودما في مجيني لبارسي لبارانك زور زور بو بقيم بالي او وقدي نافع تشيل ايدي دبتاً بقورد الوانيوب ازياد زلال رجال قرشي بلات وعن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء دفمت ان سعد كل يقاض ضيقات الجد وكبي غمر يخواص دعائك لن يجي استسقاء لا اللهم جلال جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قططا سجلا يا ذو والإكرام والاكرام أبو عوانة في صيعه انت سبحانك سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انا نستغفرك ونتوب اليك واخرج دعوانا الحمد لله يا رب العالمين